نعم. السلام عليكم الحياة السلام الحياة الله شيخنا الحياة الله كيف حالك طيب ان شاء الله الحمد لله بدنا نسألك عن بعض الاشياء يا شيخ لا سمحتني ايش هي ما انا من سكان البلاد ونبي نسألك يا توهني المدينة اللي نسكن فيها يعني بأيدي الجماهير أنا الان وليس في بأيدي الدولة يعني انا في اي في مدينة مصراتة في ليبيا في الجهة الشرقيات لا في الجهة الغربية يعني بعض المدنة الغربية خرجت عن سلطة الحكومة مدينتي خرجت عن سلطة الحكومة يا شيخ وبيداعتها هذا, الخ... هذا... هذا من توفيق الله لكم إن شاء الله با يا شيخ الشباب السلفيين يسألون الناس كلها ملتحمة وتقاتل في هذا الرجل والسلفيين في البيوت يسألون هل نلتحم مع الناس او نبقى في بيوتنا يا شيخ ان كان يمكن يتحقق راحاتكم من من اشتراكه طيب الى اشتركوا في الدفاع عن نفسكم لا في تبدأ في تبداوا في الختال با يا شيخ الان الشباب يسالون يعني يعمل في وسط القريه عندنا حراسات على البيوت وحراسات على الطرق أخر... نشارك أخر معهم ايمان تحققوا الامر في قريه بلدكم وندفع لهم المال لان يجمعون المال كي يشتروا الاغذيه ويشتروا كذا البطاطين والحاجات التي يحتاجها الذين يحرسون البلد يا شيخ ما في ما نعبد ان شاء الله ما في ناس توفت يا شيخ في القتال ما هذا الظلم يا شيخ اي الناس هل نحضر جنائزهم <تصفيق> انا سمعت ان احد يقول عني ان من لا يصلى عليهم لا <تصفيق> حول ولا قوه والله يا شيخ انا نحن ننتصر برايك ننتصر برأيك أسألك الشيخ هل سمعت من هذا نقل عني؟ لا والله يا شيخ ما سمعت الحمد لله لأنه قالوا لي إنهم يقولون أنه نقل عن الشيخ صار يقول لا يصلى عليهم يا شيخ معلش لو سمحت أنا وضح لك الرؤية نحن السلفيين في ليبيا قبل, قبل حتى شهر فقط لا, لا نمكن من المساجد ولا نمكن حتى في بعض المساجد والله حتى من الأدان حرمنا يا شيخ ولا توجد تلقى خلوة لشاب سلفي عنده لحية مع فيها او رفع زارة بشكل رسمي وإجراتنا القانونية حتى بطاقة الشخصية تحرم أن التصور بلحية ضروري أن تحلق ثم يأتي الآن في آخر الركب ويقولون أن الشيخ الربيع او الشيخ عبد المحسن العباد يقف ضد المظاهرات لا أن تقول هذا بعد أن وقع الفاس بالرأس يا شيخ أين كنت السنين الطويلة وأنت تبيد السلفيين وتقف ضدهم تعرف يا شيخ أنا كنت بالشيخ العتينين لا تستطيع أن تدخلها من البوابة بصفة رسمية كلها تهريب يا شيخ ويقولون الآن القذافي مع السلفية لماذا؟ أين الاشتراكية؟ أي من... دعك من هذا القذافي ليس مع السلفية القذافي من اصل ما قابلناه من عام 99 يعني قبل 34 سنة نعم وسمعنا منه ليس على خير نعم وارى اتعجب كيف الشعب الليبي وهذا الشعب القبائلي كيف استمر رامي خلينا مثل هذا الرجل لا يا شيخ اليس جهاده واجب يا شيخ والله السلفيون ينتظرون في كلمه منكم تقولون جهاد واجب في هذه الحاله على كل حال على كل على كل ما دام مثل ان المساله ظهرت بهذا المظهر نعم وصار وصارت الحكومه تتعمد قصف المتظاهرين نعم أسرع ب... ب... بإطاح... بالإطاحة به بقى يا شيخ تول الشباب الآن ما المشكلة تصدر حتى من... من مشايخكم بارك الله فيهم هم مشايخ كبار يقولون من مات فيها مات ميتة جاهلية فالشباب يتعذبون يا أخي والله بقى يا شيخ هناك مثال أخرى نريد منك كلام بصراحة الذين يقودون الآن الحركة هم الإخوان المسلمون ولهم جهود عظيمة فيها هل أنا كثلفي أتمنى أن يتصلط الجبار هذا عليهم لا لأن الأخوان المسلمين جماعة الأخوان المسلمين نعم هل نتمنى أن الجبار هذا يتفلط عليهم ويسفت بهم الدماء يا شيخ وهم مسلمون لا لا هم يستثبط عليهم لا وعم أنهم هم الذين يكون دون مسيرة والله ما هو طيب هم, ت... هم ليسوا دعاة عقيدة وإنما دعاة سلطة بين الآن شون يا شيخ نلفح معهم في المعركة الآن بلاد الآن بيدهم أنا في هم لا شك أرحم من القذافي أنا, ح... انا عندي هذا الكلام حتى أنا أقوله والله قولك يا شيخ هم أرحموا منه بكثير هو داعي اشتراكي يا شيخ هل نلتحم ونسارع كما قلت بطاحت هذا النظام يا شيخ والله ب... أبعد من المستطاع والآن ما, ما دامت أن المسألة صارت بهذه الصورة نعم ما بقي في ظله إلا طرابولس والبقيها حواشي ما هي شيء نعم نقص مع الناس يا شيخ نعم وقف معنا طبعا بايه ما زلت يعني نحضر جنايزهم يا شيخ اي هذا حسنا والله بالله ما في ليش لا اله الا الله ويصلي اي ما يقول ما لا تخو م... تقول ت... تشهد جنائزهم ولا يصلوا عليهم لا والله يا شيخ باهي ما يقولون عندما نحضر الجنازه سيقومون بهتافات وقد يستغلون هذه الجنايز لكي يقوموا بمظاهره نحن نصلي الجنازه ونروح الى منازلنا يا شيخ لا بد تصلو على جنازه نعم وينصحون وينصحتموها للمقبره اذا عنجدسا وامنتم ان عن يكون فيها فتن فسرعوها والا ان يكون فيها وان كانت فيها فتن يا شيخ مثلا احنا احنا نصلي ونروح يا شيخ وخلاص يعني. لكن لحد إن كان فيها فتن فلا تروحوا معها إن لم فيها فتن فاذهبوا معها إلى أن تنفن يشيخ شيخ تول الثاني الثانية في واحد من الشباب يعني مسكر حتى الصيدلية انتعها ما هوش فتحها من باب أنه فتوة إلزم منزلك قلنا لحني أفتح بصيدريتك الناس تحتاج إلى أدوية لماذا لا تفتح قالوا ما هو إلزام بالبيوت قد يكون المقصود به حتى يقفل المحلات التجارية والصيدليات وغيرها وغيرها يا شيخ لا بذل, بذل ما يحتاجه الناس مطلوب يعني يفتح لنا عادي ان شاء الله بدك ان شاء الله, الله. باقي الحاجه الثانيه عندهم مرضى في المستشفيات يا شيخ ندعمهم بالمال المرضى هذول لا افعل نفعل وندعمهم بالمال ونقف معهم ونضم جراحاتهم يا شيخ ما فيه. لا لا هذا من الاحسان بارك الله فيك وجزاك الله خيرا